بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتى يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مغفوعة مطهرة بأيدي سفرة إلى الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقد فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونقلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يفض المرء من أخيه يوم يفض المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاقبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يغنيه